قالَالَةٍ عَرَهُ آممَن قَُّم تُؤْمِنوا وَلَكِ قُلُ أَسْنَمنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ إمَانُ فِي قُلُ بِكُمْ وَإِن تُطْنْيَ اللهَّه وَرَسُ لَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عمَالِكُمْ شَنْ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ وَصَبَرُوا عَلَىٰ ودائك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم قل الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم في السماوات وما في الارض والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ الْإِصْرَارَ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ لله يوم نعم عليكم ان هداكم للايمان ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم all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 أرينج أفلم ينظروا إلى السماء فانقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فوروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا وانبتنا فيها من كل زوج بهجه تذكره وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ما فأنبتنا به جنات مباركا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 وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق معيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خنقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من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 فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعت القيا في القيا في جهنم كل كفار, كفار عني من نَعْلِلُ الْخَيْرِ مُهْتَدٍ الذي <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فألقياه، فألقياه في فِي الْهَوَابِ فَأَلْقِيَاهُ